والبُدْنَ جَعَلناها لكم من شَعائِرِ الله لكم فيها خَيْر اذْكُرُ اسْمَ الله عَلَيْهَا صَوَام وَإِذْ يَرْجِعُ جِبَالَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ